قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ على عَلِمٌ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُورِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَنَادَى يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ أَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَنَا نَمَسْنَا مِثْلَ مَا يَا قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا فَوَقَعَ نَذِيرُهُ فِي دَارِهِ الْأَضَى فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ أَضْعَالَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ فَسَبِّحْ لَنَا وَإِن كَأَنَّهُ لَا يُسْمَعُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّاعُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُذُوبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ